أو طاري على الخاطر عجول صاحبة حقيقة ما طالها أو طاري على الخاطر عجول صاحبة حقيقة ما طالها كل رجل في حياته لم يقول والهواية تمتلك رجالها بيلفلى بجبالها من وقت الخيال, الخيال على في الخيول زينها في دقاها وجلالها, وجلالها